وضاق بهم ذرعا رب العالمين بجد وقت او قاصلت ما و او ملايكتت خوده فرائكرين كتونه عولي عليه الصلاة والسلام ومزجيني دا إبراهيمي كخوده بشي كهيداته وقوته امت هاتينيج دعين او قومي لوطي دعين ما عذاب ابو اينايو دعا بين قومي محتف اف ملايكتت غشتنا لوط عليه الصلاة والسلام وقت او لالي لوطي شوفون اللهي <سؤال> في بيان بره عليه سلات وسلام في ملاكته سرشكله هن داق جحيل الجلك الجوانب وسرشكله ملاكته نشوفون ونا جوة اللوطيش أم تينا نا جوة أم ملاكتين داس بيك نا جوة أم ملاكتين شون سرشكله هن داق جحيل الجوان بره خديت بس ولما أن جاءت رسولنا لوطا يعني واحد قاصد ما قاشنا اللهي اللوطي عليه سلات وسلام سي بهم سيئ بهم يعني ساءه مجئهم يعني ابراهيم عليه الصلاه لوط عليه الصلاه والسلام بينهوجبو كعواهاتين الاليبي بو بينهوجبو چونكي بقومه خد ناسي ودي وجههت هي جوان هاتينه مكام مين شاف كام هو وني ايشو خراب و ايشو لا بيستكن بدي تشكته دنيه ديش كان دي هند خراب قال فونا بهند بينهوجبو كعابو تشوين اول جا از جاب سر برکی مرویشته. ونیا برکی جاره ایکی جاره خوش نیا یا باش نیا ونیا متهم بیاب جایی که یانیش ونیا بیاتی نکردن. وی وقتی برکی او حسن نگهت چم بو ببین آهنده ببین ونیا اول سر او اتهمیاتی نگهتند که اندکی از سر مشکل و او کی وابد بی ناخوش بی مرویت هوش نالایی. به هندل لوت علی سعاتو سام نبی آن باره بوتی سمرت هی کومه ونه بوتی اما پنه خووش بوتی افجهله توی جوان هاتنه نششت دنیه قوممن ده هر زمان وخت زانیځ ده دعوا شویت خراب گال کبه هدی گالک پنه خووش بو علی صلوات و سلام بو گوتیا کنه بین مالا مرجا بن من چه چه پچنه بیت بو علی صلوات و سلام یپتنه اما او قومي قلق بون و هنالك نبيت أفبر في عليه الصلاة والسلام أفمي فانا بنخوش وضاق بهم ذرعا يعني قلق حلوي برطانق بنخوش بون حتى دعاتي رب العالمين وقال هذا يوم عصيب و هنالك قلق قلق بنخوش قوم من دست خدريشنا و دعوة شوية خراب كان لوت عليه الصلاة والسلام كانت عاجز بو خام كفتو و كانت حالي برطان و سرا في هنده و افد دليل سرا الهنده يا همو عليه الصلاة والسلام تشري امتحان كرن في هنده العالمين الشياء و هر قومی نبینن و بشه نلایل لوطی علی سلامت و سلام یان شیار رب العالمین و نیا عوی سرشکل ملاکت او و مالا لوطی داشتند اینکه بنا چه اینکه خب بیخنده اما رب العالمین هو حس کردو هو حس کردو دالوط علی سلامت و سلام امتحان کرند يا اخواتي يا امبرد خدين ايش علي المسارات والسلام مو قبيت تشريوتين ام قبيت هاتين امتحان كان ده مش ما ودنيي دم هم مو قبيت بنش ده ام قايدنا في امتحان ده ان خلقنا الانسان من نطفه ام شاج نبتليه طبعا مش ممروف يا تشكري بو هند الامتحان كان ان ودنيي ده اج ابتلاء كشف عمل الانسان فاكرمه وأما, ما واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه جرها ابتلاه خوشية و برفرائية و رسق مرويد زوربية جارة هيش ابن خوشية و عاجزية و خماة و برطانقوفية و فقيرية هر دو نوعاته برهندش خوده وقته بو لوت عليه الصلاة والسلام اف ميوانه و قاصده الخوفرائه و ملائكات الخوفرائه سر شكريه چشون؟ سر شكريه هندك جحيل الجوانشون و قوموى ديتن و په حسيانو پش تنگين چونه المالوي دا دا لوت په بيته چه؟ به بیت امتحان کرن که ده چکت بران بری به ونیا او ده چه موقفوی چه بید وقالو لا تخف هنگی وقتی وا دیتی وا ملکتان دیت لوت علی وسم خم ساعت واسم گلکه خم کفتی و حالوی برطنگ بی هلی چی تا داروی و یه ساعت کفتی وانیا که کس بینه حسی وانیا دا وانا میواند خو وکی هم بجرگیه کس بی وانیا قدر وا بگریت و بشتنگی وره کتا هنگی وقال غوت اع نوط عليه الصلاه والسلام وقال لا تخف ودعت ودت غوت يا لوط إن رسل ربك وقال عليه الصلاه والسلام قام قصدت هذين هاتن هاتين هاتين اللاليت يعني ان ام ملائكتين ده عجس وانيا بنا لاليتا ونشعن بنا ازياتا مابدا چوكي ملايكتا وراب العالميني افشي ونشي الدنيا كو كاس نشد شرب كاس نشد ازياتا مابدا بل هند وقالوا لا تخف قلت اللوطي عليه الصلاة والسلام قلت نترسا قلت او ناقه نتا ولا تحزن. وتأمتها تن بجناتها كعمد تخلصكين وأهل تش أهل لوطي عليه الصلاة والسلام ما لويا وها الكسكى إيمانه ببينه هم وكينا هم أهل وينه هما كأيكي إيمان بينه بيد خود ما لو يجده بتوكره وبيد جنع وبيد كتش وبيد بابه وبيد شيء وينه أهل وقت نوح عليه الصلاة والسلام دعاءكري وتياره بخود بوتوع ده داملكو أهل من هما خلاص كي ودى سرفي راسك ودنية الدنيا وآخرة ودى ايك الواقرة من بها خندق فيه كافر سار كفريتش وخندقه نفوا بدا قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح رب العالمين قلت هوا أهل تانية أهل تانية أهل تانية أهل تانية إيمان ابتعيني جا تشير خوينه تابيت وبنا ماله تابيت غير وابيته وهم أهل تانية أهل تبيغمبرنا عليه الصلاة والسلام قلت إنا منجوك وأهلك يعني رب العالمين فريكر من أف ملايكتا وملايكتا قوتي أم دي تخلاصكين مناجوكا دي تخلاصكين نخوشية قومي دا وفي عذابتا هنده صبر وتحمل تحمل كريد في قوميدا دا وأهلك و أهلتاش هم خلاصكين إلا مرأتك إلا خيزانات نبيت جنات نبيت كانت من الغابرين أو قلبي قومي قوميدا بو أو قومي كافر وي مشرك ويا راضي بو بويه قناح وو خرابيه قومتات وهر و هالي سر في دينه و في عقيده و في شلو ماي با هم لكوتي او دهت قلوه ده مين و او نهاية خلاص كده او دهت ودا ده مين تبه هتا خده عذاب ده الدنياه ده و رجاقه ما تشتاف ده ناف جهنمه ده و هتا هتا ناف جهنمه بيت و رب العالميني ايره ده ناف في آياته ده مزجيني ده لوط عليه الصلاة والسلام كده خلاص هيت واو اهلوي أو إيمان إناي و دهين أخلاص أو ايمان ايناي دهيت تا خلاص درن كسو كار تويدهن خلاص كرن ابي ايمان ايناي اربعه مين ديوانه خلاص قد العذاب اما او يدي اواد مالاوي اهلوي ابي ايمان ايناي ده و كيشناوي او دين مين نود گل في قومه دهن عذاب دان ان منزلون على اهل هذه القريه وتامت هاتين خاره نخاره واهلوي باجراي كباجرو جه قوم الوطيبو عليه الصلاة والسلام رجزا من السماء يعني عذابا من السماء يعني عذابك دبوين خاله العثمانا ود عذاب رجز بجنة عذابي أو عذابا أو كسبتت عذاب دان جالك ببيت إيشاندن فهندد بجنا رجزا من العذاب ود عذابك بإيش دبوينين كو جلك ببينا إيشاندن وبينا عذاب دان. العثمانة دينا خارج برجع بما كانوا يفسقونه يعني أمضوا ميلنا كين، أما بسبب بما كانوا يفسقونه يعني سببه فسقوا وش ندرة بن أمر يا بن أمر يا حمدي عليه سلامة كوا نإيمان بخديهنا ونقول شيخ خديه يا حمدي عليه سلامة لوطي برهند خديه وبوته أم ملائكة وبوته أمدهين عذابك بفضل العثمانة دينا خارج بما كانوا يفسقونه او نف آیت دا دیار نکریه که چه عذابه اما آیت دی بومه ای دیار کریه اگو فجعلنا عالیه ها سافی یه ما سره وی باجره ای قلب کرد و ما بره و بنوش ما اینا چه ما اینا سر یعنی عرف باجره همو اهل و همو چلاعات هموها تقلب کرد و بشتنگی هر ربعالمین یه گو وامطرنا عليهم حجارة من سجيل وما سر برادا ما سر برادا فساء مطر المنذرين ربعهم مش خرابات كريم باران أف باران أبيا كباران أو شبيه يبرا يسروا إنا خارج أفا أف كاموات عذاب دان في عذابه ويا تند ويا كريت ويا خراب بروى جنحتوات كريم شرك وكفروات كريم وبروى فاحشا خراب أوعوات كريم ربعهم مني أفا هو أف عذاب أفا مرفي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 وانتا ملائكات شغال دنگه وانيا حاشنغو صعيه توابي پشتنج وانا شره کرن وانا قلب و وبردان وانا رب العموم برش لباران دن بس او ابن كثير بجيت رحمته خدالبید او او انيا او حديث ما بنات او الپیغمبر رسال الله عليه وسلم او اند او او او الواشت غيبه غيبهه يعني بلکه مروفه انتبه تفسیر ده و بيته اغتو او امنا شان بجين او صدسات چیا او او خفنه راس ده و شیانت زورت موازانت داین ملائکتا که به هندی بکن و شتی بکن اما امنشین به آخا فنو ابنو کثیر رحمت خدا میت اثبات کن بجنی صد صد او و یا جبدیلی پرخوایدانا بنوی با اجاراو کری قلب کری چونکه اول واشتیل غیبه و غیبش نایه تا ظانين و امنشين راس بينا در إلا بشنا إلا صحيح القرآن بما هاد يعني الحديث البيعنبلي صلى الله عليه وسلم يون آياتها القرآن بما بها هاد بيت وشل فانشنا هاتينه دمين تبعه أغلب جرائل هاتين يعني إسرائيليات هاتين يعني ناف كتاب جي وفاله ده يالرخيبه ده هاتين هاتين ناف تفسير البيصرمانه ده وقل بصرمانه تي كلبين أول ك ده كمخالف قرآن والسن ومعرفة موافقه كما تشتد دليل فيها كيف تشتد حقا أولا ما أشتد فيها صلى الله عليه وسلم قالت لا تصدقوا أهل الكتابي ولا تكذبوهم يعني أنا بيت راس بنا داري بجمع الله وعلى صدقات أبا ونألنا ما أشتد فيها لرب العالمين أما هاتنا عذاب عذاب کل جالک خراب بیادند بر واد دو گناهنا و هموقا وعف سبب ان بوچه بود نخار عذابه هم شرک و کفر و هم عف فاحشه و عف خرابی که میر گل میری شوید خراب بکات و هموقا سبب ان که عذاب کمازن بویجی بیت خاره جهرجیکی هایی. لان در مرو و بصرمان و جد بصرمان و دولت بصرمان سر واجب خون وهر دو گناهنا هر دو گناهنا یک شرک و کفر سبب رئیسیه بو همه هات نخواه ر همون نخوشه کو مصیبتکو عذابکه یاد داشته نی اولش ایک الواجو نخواه که سبب بکو نخوشه و عذاب بیت خوار العثمان را بوی قومای دنیای دا که خراب کرد ميراب كان وجن و جناب كان اولش دیس ایک الوا بالعكسي بلعکسی چه بلعکسی و فطریه و خود مرور اغلب مرور و طبیعت كرب کرب و شلوان ود باد حتی که ایمان داریش نبید حتی مرور کافریش بید بنا بینی او اخر عالم حبکته او کیف ببید؟ نه خرکی کرب لیوت بنو او بیزید خلوشو لیوت کنه ون چونکه خور عبادمین وقتی هم چه کرین نکی نکو او او افمده بید ولید بنو عبد الملک وقتی اف آخفنا ها گالی بید طبعا وقتی آیتا قرآن ون خواندی و تیه که من آیتا قرآن ونه خواند بو و تیه من قد چجا را باور ند کرد کمی راگ دی چی شلو خراب گ اما بیشتری معتقد قرآن و خاندان مهندس زنی که اول بیرون که چه لاتی یهای افتیه هبی یهاتی کردن، اول یهاتی کردن. جالق آخه ندیت هنی، یعنی اولش که یه مخالفت جال چه؟ جال طبیعت و جال فطرت آمروی ابرآب علمی ولقد تركنا منها آية بينة ورب علم بیشتر ما بیشتری به قومی الجیدا جی قومی مهلابو مهلا ايهه يعني علامه نشان مهلا يتاشكرا سر كما اف قوما هيلاربري جوان دالبيشن او بري ترامبرامي لي باراندين هيش تويت ماينويره يا دياراك او او جيابيت خدت شريكين بر لي باراندين او هندكش بيشن يا بي بحيره يعني بحره كشكا يا تدا تشي بي چوني جلكا بريا هاري وقتی بلن کری و قلب کری او جیه که یا آوکا سیر او یا شکلوه یا ترس جیوی قومی ما هر هرکسی که ببینید ده بینید ده زانید که او جیه چیه که اف قومی هلاغ برید عذاب دهید یا دیریشنی هر دوک ما بن هم بر رخوچانی توی ما بن و دیار بن و هم جیواش چی ببینید؟ ج دیش بیبی توانیا کیر بیبی تو آف لبی تو نشانت عذاب تلو دیارن برند خدا داد آیه تقریبا بیشتر و اینکم لتمرون عليهم مصبحینا و بالليلی فرد بیشتر ج بحثی قراشیا و کافریت قراشیا و یت مکی و یت راه دو روبریت مکی بیشتر که همونجا و سر و جيرات و جيراتين لتجن ربع منه هلاك بري و عذاب دونك بخور ظانيش و باري فيها باري جبه الله عليه وسلم و ظاني او قومه لوطي عليه الصلاة والسلام او عذاب ده جا خده بجد بلا قد تركنا منها آية بيّنة يعني ما نشانت آشكره شنا و قومان يتهلين لقوم يعقلونه بس كيه دبخو والجريد والجريد ده بخور مفايله والغيرت و عبراته والغيريت او قوم اوه عقل خوب دانشو له وعاق لكي درس الناف دل وادو هابيتو وبخو مفاي الواع عذابانو وقصانوات قرن او ده بخو عبرات الواع دلن ناربن واشولت في قومي كرين يد خراب ده خوله دير كانو وده ويجتكن او خوده قوتية وبيغمباري واقوتية عليه الصلاة والسلام اما قوميكي عاقل لا مابيت هموشتاكي ده كان هلوكي ربعامي قوتية انهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا هكما مروي عقل مروي أو عقل خيره باشين يشمرودته وخرابية والمرود كده كامرو في لدير كذي هكما مرو في أفنما أفنجي ونيا مرو في حاشان جودة هيت أركا ريزه حيوانه وخرابتر إنهم إن إلا بل هم أضلوا أربعين مش سوا كده حيواننا والحيوانش خرابتران قوم عقلها بيتوا مبزانید که چه فایده ویتدهایی به خوب کرد و چه ضرر ویتدهای دنیا و خلیه خودی کرد. اول نه و عقل خود نشود و اول نده مفای الفاق صانوالقرن و عبارتی از خلیه والقرن عذاب بر بالعالمینی هرچی اکید بینن ترسنو ویش ویشون نکند اول وی قومی کنید که تها تنه عذاب دان و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیش دماش بیشتر که چون اول جیانه قوم اکی که خود عذاب دامن، بشه نا بید بشنه تیدا نا بید بشنه نافواه، جهاز، داونیه، بشنه و سیاحات دیگر این بشه که اونکه هرچونیش تیوی ها چه بکن؟ تیوی ها بگیرین ها تیوی بگیرین و زی تیبر برنیش تیدا نمینند چونکه جهه که خود غذاب و لعنت تید خوید، این را اصلا نا بید و چه نابیته دو بیمیتو، کنیتو، بچه ده ناو دو بیشولته دو، بچه دو کینو که آمینون یه شکلاتی داد کیشونو، دشتون ولادو جنسی و حتی وارد جیانه و آجیانه و رب فلان قامه لاق برو عذاب دای، آره چه بو، بسرمانه و چه بو خرکی و هندی بکن. همه آرتجیا که ونیا بس بو چه رب العالمی هی لوا، بونه خالق ونیا دیر و رب چی سعکده عبراته بخوی ولگردی. و دعابت که الغضب و لعنت و عذاب دخو، و مرفوع شونه نکت اولی وإلى مدينا أخاهم شعيبا ربعاً من بحسب يا غمبرك ديشكت بما وقومك ديكت. وإلى مدينة. مدين جيجبو يجبو ربعاً من هيكبو ورايكربو وبيهمبرك بورايكربو أخاهم يعني هيك الوافخو هيك الوافخو أخاهم برايوا يعني هيك الوافخو نعم بحسب براتينيا شو نيه براتينيا أخاهم يعني واخو امنبو پیغمبروا القومك ديبيت بو وي قوماي چبو وكي بشي عربي بو كردهات بيت من بعد اميني هر پیغمبري كه فراي كري و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه الا ي بو وي قوميم خو فراي كري و زماني و فراي كري اخاهم شعيبا يعني من بو مدينه كباجرك بو چيك بو ما بو فريك ربو ايك الواب خو هال قومي وابو نووي شعيب عليه الصلاة والسلام فقال يا قومي ورهن ده شعيبي قتا قومي خو فقال يا قومي قتا اي قوم من همون قوى في بيغمبار يتهاتين الناف قومي خدا و بجنا قومه قومي خو وانيا ريكاراس يتهاتين رأيك وريكا بحش دين شانجو بدين وريكا خرابية وجهنم لهن جدير كين وامتاتين ونيات قال هن جودا بينامناتين أخوه قال هن جود كين وقال هن جود جودا بكن ونيا وجماعة كتشي كين وصدينيا هن جود كين وتي يا قومي وتي هن كل قومي منن ونيا واس يهاتي ونيا من باشي هن جود فقال يا قومي وتي أي قومي من عبود الله عبادتي بخديب تنب كن هذا شعيب وتي قومي هو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 كسب وكسب كسب كسبه اي يومئذ لله هموش تكده سير عب ده كسب بابو دايكو براو خشكو جنو كرو كتشكو كتشو و براو خشكو أفا كسب مروفينو ده كسب فايدة مروفينو ده و كسب عوارو مروفينو ده و كسب سيرا حوالي مروفينو ده بل عكس فاهمو دي بالمروفين جلين همو بالمروفين رفن بل هندي قلت ورجو اليوم الآخرة قلت بترسن روجا قيامته هر که مرویتست یا رجای مدت اعمالی بود که دوی عملی که اوه ویرد ابواهک ما دم کس خمر وی و های نداد و کس خمر وینا کته خداان و عمل صالح اوه فایدهای مرویده رجای مدت کسب را مروی ببند کدیفاع المروی بکد کسبال المروی بکد الجرماتی و عذاب ویر رجاه کسب را مروی ببند آو عمل عمل صالح أو عبادة مروفي كلي أفادي فايدة مروفي الدك جاكا مروف رجا قيامات بترسيده كتا دخول قناح أو خرابيه دير كتا وده عمالي صالح قالاك كتا ون دكاش يقوتي وارجو اليوم الآخر عندك مفسر يقوتي يعني عمل صالح بكتا او فيانقو أو بيتكاونج أجرى في عمالي دكاكي والقرنفا رجا قيامات يعني بخودة بكتا بوريا إنا كتا شكرا جا يعني هي فيانقو يعني هل عملك صالح كان بخديبك كانوا هيفيانجو أوبيد ورجاقيمات دي أجربة والجنة ذا دهلي ربع عامين نبت هيفيانجو أوبيد ك الدنيا ما تحنجو بينا كرا و الدنيا خلكها مو من نفيجاكري يا من قرآن خاد يا من صداقاكري يا من حجاكري يا من عمراكري أزفا نافخلك ده بلغبكم ويان واش تبغكم أبد خلك بيبحسيت كمان أف عباياتكري أبد شو مرف نوع تحسب كرا وشو خير دول ناقريبه بلعكس هكملو في و عايش رهن البردوام بتورجقيهات دي بهيت عذاب دانش ورج اليوم الآخرة يعني هل عملك كان بو خرجه كان دوير اجره والدنا ميزان عمل صالح ده هاجنيان بيجي ناف خالك من هذا ختمه يدكرين من هذا ذكريكري من هذا صداقاتك يدكرين من هذا عمريك من هذا حاجه يدكرين تيعملو في همه كات بو كانغي ورج اليوم الآخرة فی عمروی او بید کار رجای خودی اجرا ویداده فی عمروی عالم خلق همو بزانید که من چند حجت کرین من چند ختمت قرآن هت کرین من چند صدقات هت کرین من چند باشیت کرین کس فایده مروری و کس چه دستیدانیه کس به حاشت و جهنم دستیدانیه نه کس میزان دستیدانیه کس نشد اجرا وش داده فم من؟ منو عمل صالح که و ویجاب که خرکی به حسینه کس شیت رجای مات خیر آوین ویجید داده فته کس نشید میهمو دسکیده. هما هذا سراب العليم هذا. ورب العالمش هنگي ده ده تها كتابو يبتنكر هنگي ده ده فمروفي خيرavana هكتابو خده بتنكر بيد. شيء دوا مروفي إيه كلي كر شلي شلي جرب عميني النافع بوده تايدا مروفي نوع تواجدتا. أنا أغنى عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رب العالمين الحديث قصيدة بجد. بجد أس. ولمن ترم تشريكك مبيني يوتي عمل الصالح دبز بوخديه تاكرن. عملك بكيب الله بهم ده خلق تبحثياته ده خلق تب سمعته خوب واشقينه في خلقه ده رب العالمي تركته وشركه رجاء كامته ازدوى مروي هيلم شو اجرنا دمه و او او او او كريش همو, همو شرك بيه شو المروي في نوية تقابل كرن. عبادات بس بخوده دهيته کرنه و هندي ده, ده اجره والقريبه اما شو ليد دنيا و تو توي ازيركي اتناف شو لاخو ده الدنياوي هندي خوبه اش بینخی و هنده بخور با خوری که ناف اینترنت داو ناف تلفظوند دا او ناف خالق داو بچه و الله سو ناف شولا خدا شولا از یه زیرک موعسه ونیا و دیمه دبونگو خانی و چه کم آن دبونگو ونیا ناف دکتری ناف هر شولا کوبد درسته شرعاتی ونیا چه معنا می أما هو الشريعات، الشريعات بو خدب تنية تتكرونه، عبادات بو خدب تنية تتكرونه، تبقى مرفتش ديركات بس بو خدب تتكرونه، اف عبادته و اف عملاء المرفت هيدا قبيل كلا بل هند الشعيبي عليه الصلاة والسلام قد قومي أخو متورج اليوم الآخرة قد قد عبادات بو خدب تنية بكان وي فيو هنقو أوبت كان خدر رجا قيامته ده أجربت ولا تعثوا في الأرض مفسدين العثو أشد الفساد يعني فساده هما خراب تاريه بجنه العثو قطعه ولا تعثو في العضي يعني بس فساده نا كان عديدا و خرابيه هما ماصره نا كان عديدا كه خرابيه ما ماصره چه بو اوواد كري؟ كفر رب العالمين دروهنين دره پیغمبره عليهم الصلاة والسلام و ايه كنواقو نحت مازم دي سواشت کر كه كشان و پیوانه خيانته داد کر و غشت داد درسينا اتكر با هنده قومي اخو آياتا دي دي دي دي و لا تنقص المكيال والميزانه و دي بيوانه و كيشانه چه تدانه كان كيماتيه و غشه تدانه كان و افغو نحاد كرن و افغو ناف و دايد بلاف هم يعولي شرك و كفر بياه و بشت انجيش افغو نحا هو مازن يادشت كر ايك الواق و نحاد مازنه كيشان و بيوانه تشب كي تخيانات تداب و رب العالمين اي اتكا اينا المطففين آياتك سرفيهندي، يعني سوراتك سرفيهندي، وين للمطففين؟ يقولون، خليب سري وعذاب وهلاق بواكس أبي، غشي وخيانات اتكيشان في ده ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يقولون، نجن خرابية بلافة كان عديده، أبه هم فساده همو فسادة وخرابية تتبلافة كان عديده، وهمو سببه بشي؟ همو سببه بعذاب أه أهل في جيائبين و نفه آیاتش در دلیل سهل هندیا که شرک و کفر فساد همه مواصر هلچه تعدیده تیده کرند او کسی هورا خوب و غیر رب العالمینید بند، سینده بغیر رب العالمینید العالمین خیلند، چنه سر قبره و داخواز خودانید قبرات دا کن کار رب العالمینید چی بو فای بوری کند، یعن هر چیده که حب کند، او الهمو فساده وهمو خرابيه مواصره اول مواصره اك ظلمه بكات اك تعدوه بكات اك اك اكيب كجيد اك دزياب بكات اك جندليه بكات اك رشو خيانات الخالكي بكات اك مالي ملتي خوب خود يهما مواصره تشيه تتكرنا فعالده شركه وكفرة. اول هموك نحو مواصره وهموك في اول سببه همو خرابيه وهمو, وهمو, وهمو, وهمو عذابه كبه جيهي بيت برهندش فيش شعيبي عليه الصلاة والسلام قوة قومي خو تعثوا في الأرض مفسدين فساده همه مصره هم كان أغايا يهيك هم إيمانه بخده بتنين ناين وبواليه كان عليه الصلاة والسلام ويهي دوش همك ويغونا حمازانش كان كغشيد كيشان وبيوانيداد كان فكذبوه جبا قومي وي أغايا قوم شعبي أهلي مدياني بو پیغمباري وا فكذبوهو پیغمبار خود رو هنیا داره او پیغمب شعب شاعب شاید شلو از هتی هتی هزیادان دسته کهدا دسته قوم خودا طرانا باید کرن استهزا باید کرن قوتي اصلاةو كتا امرو كأن ما كما يعبد آباؤنا او انا فعلا في اموالنا ما نشاء. من هتی نواجد تاوات بجناتاتو عبادات وصانا ما پايلین اوات باو باو پایرت ما کرین ام کیف اخو ونیا مال ناف مالی دا ام نا بید دیده مالی و معاملات ها بکنین و کشان و پیوانی بکنین و دی شریعت بید ونیا استهزه او طرانه بکید کرن شعای بید علیه سلاط و سلام برهند وی پیغمبرش گلک ازیاد خوار دسته که دا دسته قوم خدا فکذبوهو همون قاید دروهین تینا داد بشه تو دروت کهی ما ایمام تنیه و وی کلوا عذاب و نخوشیت گ من نکاتی بوده که بیشی تو پیامبر خدا بی من هم رو وقت پیامبر خدا بید، او وحی او بهش تخلیه بودی و فلان شلیک کن، دا چنین بحش داد و فلانش نکند، دار عذاب و اف میدید که هن، افکاومتی بیش نبی پیامبری بیشتر درود کی، چشخت دنیا و عذاب و مصیبت ها و جرقه ها رب العالمین برند بیشی، قومی اغلب لو افابو. جبوا فكذبوه يعني في غنبري خدره إنادره فأخذتهم الرجفة إنا رب العالمين أويش شريك لان؟ أويش عذاب دان وعذاب بإينا وهلاق برنهمو فأخذتهم يعني قرتن ما هو هلاق برن؟ الرجفة، الرجفة يعني هجان دنا ودقوا هاته كويدا شرب العالمين سورة هودة بشتو أخذ الذين ظلموا صيحتو. صيحة صيحة يعني قنجي راهي يعني قیجه که دنگه که حیل و دیگل چش؟ گد امنو گد بجن زلزال، گل هجان دنگه که گل هجان دنگه که حیل او بووی قومه هناد فاصبحو فی دارهم جاثمین همون نفخانیت خودا چرا تن؟ جاثمین نسر چو که تخو خو پیاغا نگد ترسید وی دنگه وی مرن گل وی قیجه وی دنگه وی همو ناف مالد خدا حشق بنو مرن ورب العالمين كي خلاص کر شعيب عليه الصلاة والسلام وإيمان في أو رب العالمين خلاص کرن هل هو رب العالمين چند شروك دفا پیغمبران عليه الصلاة والسلام وما همو قوتين همو ويا رب العالمين دس بيكا دعوه همو هات نعذاب دان، نخوشی بو هاتن، اما دیماي کباش همو جواب بو کیبو، بو پیغمبر او عليهم الصلاة والسلام، بو ایمان داره بو گل ایمان ایناي، و هلاک و عذاب همو بو کیبو، همو بو دشمنيت خدا بو، بو قصه ایمان پیغمبر نئیناي عليهم الصلاة والسلام. و صل الله وسلم سلم على خير خلق محمد و على آله و صحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.